الذين يظاهرون منكم من متائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم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 لِمَا قَالُوا فَتَحْريرُ وَقَبَةٍ مِنْ قَضْرِ أَن يَتِمَّاتْ ذَلِكُمْ تُعَظُّنَ ظُنُّذُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله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 وَقَضَيْنَا إِنْ زَرْنَا آيَاتِنَا ذَهِينَةٌ وَلَكِنْ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ثُمَّ نُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله ولسوه